اللهم لك الحمد على ما أوليت ولك الشكر على ما أعطيت اللهم لك الحمد بكل نعمة ألعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية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 ذو مباركا فيه يملا السماوات ويملأ الارض ويملا ما بينهما ويملا ما شاء رب في من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لله عبد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 اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا تجاوز عن إساءتنا انح خطايانا كفر سيئاتنا بدل سيئاتنا حسنات اللهم اغفر لنا ما قدبنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم اغفر لنا كبير الذنب وصغيره دقيقه وجليله سره وعلنه اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اغفر لهم وارحمهم عافهم وعف عنهم ارفع درجاتهم اشرح صدورهم يسر أمورهم أقل عثرتهم أجب دعوتهم اشف سقيمهم عاف مبتلاهم اللهم أصلح ذريتهم وأقر أعينهم وأمن خوفهم لا إله إلا أن لا يكافئهم إلا أن ولا يجازيهم إلا أن اللهم اجزهم على الإحسان إحسانا كما أكرمونا فأكرمهم كما أحسنوا إلينا فأحسم إليهم كما أنفقوا علينا فأنفق عليهم اللهم كما قدمونا على أنفسهم فقدمهم يا رحمن أجزي المثوبتهم ارفع درجتهم اللهم كافئهم باليد الطولة التي لهم علينا إلهنا يا رجاءنا يا رجاءنا اعتق رقابنا ورقابهم من النار إلهنا يا رجاءنا يا غياث المستغيثين يا أمان الخائفين يا جابر المنكسرين يا واصل المنقطعين يا مجيب المضطرين يا سامعا لكل شكوى يا كاشفا لكل بلوى يا كاشفا لكل بلوى يا من ينزل إلى سمائه الدنيا ليغفر لعباده ليجيب دعاءهم ليسمع مسألتهم ليحقق مرادهم هؤلاء عبيدك وإماءك يا رحمن وقفنا لترضى ودعونا لترضى وسجدنا لترضى هذه أكفنا ترفع إليك وجباهنا تنحني تعظيما لك وأنوفنا ترغم ذلة لك لا إله إلا الله لا إله إلا أن ليس لنا رب سواك فنرجوه ولا إله لنا غيرك فندعوه رغبتنا فرغبنا وطمعتنا فطمعنا ودعوتنا فاجبناه لبيك وسعديك لبيك وسعديك لبيك وسعديك والخير كله بين يديك لا اله الا الله يا من لا اله الا الله يا من لا اله الا الله يا من لا اله الا الله يا من يكرم السائلين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 صلاة مقبولة أو صياما مرضيا أو ذكرا قبلته أو صدقة يا حي يا قيوم رضيتها اللهم إن وجدت في أعمالنا شيئا تحبه فإنا نتوسن به إليك أن تعتق رقابنا يا الله اعتق رقابنا يا رب أعتق رقابنا نسألك الفردوس الأعلى وما يقرب إليها من قول وعمل أم منا من الفزع ثبتنا عند السؤال اللهم اعصمنا من الفتن نعوذ بك من مضلات الفتن نعوذ بك من محبطات الأعمال نعوذ بك من حواجب الدعاء نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك نعوذ بك منك نعوذ بك منك لا إله إلا أنت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 عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا فارج همومنا نفس كروبنا أقل عثراتنا لا تدع لنا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته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 يا من لا يخرم ستره اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم احفظنا اللهم اكلأنا اللهم احرسنا اللهم اعنا وعلى طاعتك حملنا اورثنا خشيتك وارزقنا محبتك اللهم اورثنا تعظيمك وخشيتك ومحبتك حتى تكون أحب حبيب إلى قلوبنا اللهم اجعل محبتك ومحبة ربيك صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا وذرياتنا وزوجاتنا وأموالنا وأحب إلينا من الماء البارد على الظمأ إلى هناء هذه محبتنا نشهدك عليها ونطلعك عليها نحبك ونحب نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نحبه وصحابته وأزواجه وقرابته والعشرة وأهل بدر اللهم فادخلنا مدخلهم واجعلنا في جملتهم وحشرنا معهم وأسعدنا بلقائهم واجمعنا بهم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم بحبنا إياهم ترفعنا إلى درجاته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 ذللنا لك استعملنا في طاعتك اجعلنا لك ذكارين لك شكارين إليك أواهين منيب خذ بنواصينا للبر والتقوى ولما تحب من العمل وترضى اللهم وفق شبابنا ووفق نساءنا افتح على قلوبهم يسر أمورهم اللهم اهدهم سواء السبيل اللهم اعصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن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 ارزق نساءنا العفة والجلباب اللهم حبب إليهن الحجاب اللهم اجعلهن هداة مهتدين اللهم أصلحهن وأصلح بهن من تحتهن من الذرية يا رب العالمين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 أن تأذن باجتماع القلوب، اللهم وفق كل متنافرين اللهم وفق كل متنافرين وقرب كل زوجين متباعدين اللهم منشر السلام فيما بيننا واجعل الرحمة شعارنا ودثارنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إلهنا إلهنا هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فارحمها يا رحمن اللهم ارحمها يا رحمن اللهم كل المسلمين المستضعفين في باكستان اللهم كل المنكوبين والمجروحين هناك يا رب العالمين اللهم آوهم اللهم أطعمهم اللهم أحملهم اللهم أكلأهم اللهم أكلأهم اللهم, أكلأهم، اللهم عافهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم، واشف مرضاهم،, واشف مرضاهم واشف مرضاهم وكلهم في الأمر كله يا من هو أرحم بهم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 اللهم من قصفهم من فوقهم فإنا نسألك أن تقصفهم من فوقهم يا قهار يا جبار يا عزيز أنت فوق الجميع يا رب العالمين ليس فوقك شيء اللهم اقصف اليهود الغاصبين من فوقهم وارمهم بما لا طاقة لهم به يا رب العالمين إلهنا آمنا في أوطاننا آمنا في أوطاننا إله نجعل هذا البلد واحة للأمن والإيمان اللهم كما جعلته مأرزا للإيمان فاجعل الأمن يأرز إليه اللهم سلمه من حقد الحاقدين وكيد الكائدين وفساد المفسدين اللهم من أراده بسوء فجعل السوء عليه اللهم من قصده بتفجير فجعل تفجيره عليه اللهم اجعله محفوفا بعنايتك اللهم اجعله مكلوءا برعايتك اللهم واحرسه في عين عنايتك وسائر بلاد المسلمين إلهنا آمنا في أوطاننا آمنا في أوطاننا إلهنا وفق أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق خادم الحرمين بتوفيقك اللهم اجعل التوفيق حليفه وولي عهده وسائر أمراء المناطق يا رب العالمين اللهم احملهم على طاعتك اللهم واجعلهم عونا لنا على طاعتك اجعلهم رحمة علينا واجعلنا رحمة عليهم يا رب العالمين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 تبارك ربنا وتعالى اجبر كسرنا في شهرنا أعده علينا أعواما أعده علينا أعواما اللهم إنا نسألك إذا كان في القيامة أن يكون شاهدا لنا لا علينا اجعلنا ممن تشفع فيه الصيام والقيام اللهم إنا نسألك أن نجد ذلك في صحائفنا لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أجيبنا لما سألناك أجيبنا لما سألناك عليك توكلنا وإليك أنبنا فوضنا أمورنا إليك وألجأنا ظهورنا إليك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 واجعله اللهم دليلنا وسائقنا الى جنات النعيم قدمت لكم من موقع tvquran.com